وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وألها ر وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجيمهم يهتدون أَفَمَن يخلق كَمَن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات الغير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد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 الذين تتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون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 دنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاه الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمنا مَتَى رَسُولًا أَن نَعْبُدَ اللهَ وَنَجْتَنِبَ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بوشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كذيب يتورى من القوم من سوء ما بوشر به.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 وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنفرون نزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها.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 إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء ان الله عليم قدير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 والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 وهو كل علام له أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمروا بالعدل وهو على صراط مستقيم وللله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطول أمنا مهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأفئذ تجعل لكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله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 الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم تستخفونها يوم وعكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَالْقَوْلَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوُوا إلَى اللَّهِ يَوْمَ إذِنِ السَّلَبِ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشان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 مَتَاوَاحِدَةٌ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عدا الله هو خير لكم إن كتم تعلمون ما عدا الله هو خير لكم إن كتم تعلمون ما عدا الله هو خير الله هو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 ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك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 وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثُمَّ تَابُوا بِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين